قال معاذ الله أن أخذ إلَّا ما وجدنا متاعنا عدَه إن إذا اللَّغاليون فلَمَّا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كَبِيرُهُم أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ قد أخذ عليكم منفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى تقولوا يا أبانا إن مبلك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَوْ تَذْكُرُ يوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُ